اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشرا ونذيرا سَأُرِضُّ أَكْثَرَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعْمَل إِنَّنَا عَامِلُونَ قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فاستقيموا إليه, فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل ان انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها فيها وقدر فيها اقواتها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام في اربعه ايام سواء للسال قَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا فَقَالَتْ وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ آتَيْنَا قَائِرِينَ فَخَلَقَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى, وأوحى فِي كُلِّ سَمَاءٍ ان امراها وزينا السماء الدنيا بنصابيح وحفوا ذلك تقذير العزيز العليم فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَتَهُ فَإِنَّا بِمَا أُرسلتمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَدُوُّ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 صرصرا في ايام من حزات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزا وهم لا ينصرون وان هديناهم فاستحب الذماء على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر صاروا وادي صاروا وجلود بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا ان تقن الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم من ولا مره واليه ترجعون وما كن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 أَذَلِكُم ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْحَابُ النَّارِ هُمُ الْخَاسِرُونَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ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 وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوف فيه لعلكم تغلوون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزيَنهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء سَاءَ أَن بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلُهُمْ تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ مَسْتَقَامٌ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ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 ذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وان ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ومن الشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم ان كنتم ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار Yusabbihūna lahu bil-layli wan-nahāri wa hum lā yasamūn. Wa min āyātihi annaka taral-arḍa khāshiʿatan fa-idhā anzalnā ʿalayhā al-māʾa fa-idhā anzalnā ʿalayhā al-māʾa akhzazat wa rabat. 119. الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير 110. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لن نجاهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه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 أَلَمْ نَجْعَلْهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ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 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرْجَعُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْنَانِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَذَنَّاكَ قَالَ أَلُؤُذَنَّا كَمَا نَشْهَدُ من أَضَلَّ عَنْهُمْ واظن ما لهم من منص لا يسام الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فياوس قنوط ولا ان اذقناه رحمه منا من بعد ضراء سَتَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا وَلَئِن لَّمْ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّي لَأَخْشَى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 قل ارايتم ان كان من عند الله فمن اضل من الذي ضل ان هو في شقاق بعيد سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم ان هُوَ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ لِقَاءَ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ